قناة القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر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 كذبت قبلهم قوم روحي فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وزوجير فدع ربه أنني مغلوب فتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء فالتقى الماء على أمر قد قدير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 فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبذ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم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 ولا قد يسرن القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بن نذر إن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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 Rahmana allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan ash-shamsu والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في المهزان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار مجمر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 كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم In istatagum al tenfuzu al semawati wal arzif al fuzu fa al fuzul al tenfuzun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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم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 kumatukadhiban haljazaa'ul ihsari illa فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحم متن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان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 lam yatmithumna insa qablhum wa كين على رف رف خضري حسان فبأي تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة Alzhavul الميمنة ما أصحاب الميمنة mejmanatima, alzhavul ما أصحاب mejmanatima, والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الأخذين على سرور موضونه على سرور موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون.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 جزا بِمَا بما يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون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 جَرِيمٍ مِّن ذِقُوم فَمَالِعُونَ مِنَ الْبُطُون فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيم هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تصدقون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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم أنشأت الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرومون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 تنزل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا إذا بلغت الحلق وَأَنتُمْ حِنَيْثٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إِنْ كُنْتُمْ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 إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 نهار ويجون نهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمن بالله ورسوله وأفقه وأفقه مَا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بِرَبِّكُمْ وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا انظرونا نكتب اسم نوركم قلنا ارجعوا وراء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 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأنر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله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 فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثيرون منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.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 إن المصدّقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم.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 وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان امل حياه الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفره من ربكم سابقوا الى مغفره من ربكم وجنة.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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس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 فاسقون، ثم قفينا على آثارهم برسلنا،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 فما رعوها حط رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كف لين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته